لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه و لا اله الا الله لا اله الله محمد رسول الله عليه صلاه و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 <متحدث> لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله لا اله الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله